Bismillah. لفضيله الدكتور محمد قل الله والرسول الله. <تصفيق> وَإِذْ أَخْرَجَ اللَّهُ إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. Yeah يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتون أكفرت بعد إيمان. لفضيله <تصفيق> Zdjęcia <toddress> i Yeah. any يا <تصفيق> أشيطان السرطة Ooh. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل wa <toddress> um. لاني <تصفيق> بِمَا Just a